ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا